بسم الله. قال شنغيتي رحمه الله يميت علق بي ابنيس فسجد الملائكة كلهم اجمعون هكذا إلا ابنيس كان من الجن ففسق عن أمر ربه قال وقول في هذه الآية الكريمة كان من الجن ففسق عن أمر ربه ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن وقد تقرر في الأصول في مسلك النص أو في مسلك الإماء والتنبيه أن الفاء من الحروف أدال على التعليل. التعليم كقوله قولهم سرق فقطعت يده أي لأجل سرقته وهكذا كان من الجن ففسق عن أمر ربه والسبب في ذلك هو ذكر أنه من الجن فلما كان من الجن فسق عن أمر ربه وليس من الملائكة ولو كان من الملائكة ما فسر وقد تقرر في العلم في علم الوصول في مسلك النص وفي مسلك الإيماء والتنبيه وهذا كالتفسير من لقوله مسلك النص أي مسلك الإيماء والتنبيه من النص الذي أخذ منه أن الفاء من الحروف الدالة على التعليم سراغه فقطعت يده أي أن السرقة سبب لقطع اليد فالفا حرف تعليل إذا كان ما قبلها علّة لما بعدها فهي حرف تعليل متقدم تكرار معاني الفا في تلك الأبيات والفا للتفريع جاءت إياك ما قدموه علّة لللاحق والعكس للتعليل فهي فصيحة مهما أتت لجواب شرط لاحق فقد يعكسون هذه للتعليل وهكذا أيضا فيها شيء من التفريع باعتبار أن ما بعث تفرعا ما قبلها فالقطع عن السرقة وهكذا الفسق عن كونه من الجن ولو كان من الملائكة ما فسق لأنهم معصومون أن الفامن حروف الدالة على التعليل كقولهم سرقا فقطعت يده أي لأجل سرقته وسها فسجد أي لأجل سهوه ومن هذا القبيل قوله تعالى والسارقة فاقطعوا أيديهما أي من مسرك النص مسرك الإيماء والتنبيه فالسارقة هنا أو السارقة السبب للقطع والسارقة, والسارقة فاقطعوا أيديهما فالفعل التعليل أي لعلة سرقتهما وكذلك قولوا هنا كان من الجن ففسق أي لعلة كيرونته من الجن لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة لأنهم امتثلوا الأمر وعصاه هو ولا يجل ظاهر هذه الآية الكريمة ذهبت جماعة من العلماء إلى أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجن وأنه كان يتعبد معهم فأطلق عليه أو فأطلق عليهم اسمهم اسمهم فأطلق عليه سيقول فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم كالحنيف القبيلة يطلق عليه اسمها والخلاف إبليس هل هو ملك في الأصل, في الأصل وقد مسخه الله شيطانا أو ليس في الأصل بملك وإنما شمله لفظ الملائكة لدخوله فيهم وتعبده معهم مشهور عند اهل العند وحجه من قال ان اصله ليس من الملائكه عمران احدهما عصي طيب عشان عصت, عصت الملائكه من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه ابليس ان السعسط عندنا وكذا ما في عصمه خطا عندي تصحيح هنا نعم عصمة صواب لكن عندي تصحيف خطر سياق دل على العصمة عندي بليأ عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون وقال تعالى لا يسبقونه بقولهم وهم بأمره يعملون والثاني أن الله صرح بهذه الآية الكريمة بأنه من الجن والجن غير الملائكة قال وهو نص القرآني في محل النزاع وتقدم جوابهم واحتج من قال أنه ملك في الأصل بما تكرر في الآيات القرآنية من قول فسجد الملائكة كل مجموعون إلا إبليس قالوا فإخراجهم الاستثناء من لقظ الملائكة دليل على أنه منهم قال بعضهم الظاهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص هذه قاعدة عندهم والظاهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لن انقطاع قانون ولا حجه لمن خالفنا في قول تعالى كان من الجن لان الجن قبيله من الملائكه خنق من بين الملائكه من نار السموم كما روى عن ابن عباس والعرب تعرف في لغتها او تعرف ويعرب وان عرب تعرف في لغتها اطلاق الجنع في لغتها اطلاق الجنع الملائكه في لغتها اطلاق الجن عن الملائكه ومنه قول الاعمش في سليمان بن داوود وسخر من الجن الملائكه الملائكه تسعه من الجن الملائكه تسعه قياما لديه يعملون بنا اجر اطلاق الجن على الملائكه والان عرب تعرف في لغتها تعرف سيفون والان تعرف في لغتها اطلاق الجن عن الملائكه ومنهم قول العمش سليمان بن داوود وسخر من الجن ملائفة تسعة, تسعة قياما لديه يعملون بلا أجري إن تقدم معكم سأذكر الآية التي أشرنا إليها أمس قالوا من إطلاق الجن على الملائكة قولوا تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا عند من يقول بأن المراد بذلك قولهم الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علوا كبيرا ومن منجز من ليس من الملائكه في الأصل نظاهر هذه الاله كريم الحسن البصري وقصره الز مخشري في تفسيره وقال القرطبي في تفسيره سوره البقره ان كونه من الملائكه هو قول الجمهور او الجمهور اهل العلم أن ابن اسم من الملائكه ذهب اليه الجمهور ايضا أصل عند الجمهور من الملائكه وظاهر الادله ان على من الجن وليس من الملائكة ومن الملائكة معصوون ومنزهون عن فعل إبليس إن كون من الملائكة هو قول الجمهور ابن عباس وبن مسعود جريج وبن جريج ومن المسيب وقتاد وغيرهم هو قول الجمهور ابن عباس وبن المسعود وبن, وبن جريج وبن المسيب وقتاد وغيرهم وهو اختيار الشيخ بالحسن ورجحه الطبري إمام المفسرين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 وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال إنه غير ملك لأن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن الآية وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي والعلم عند الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه والفسق في اللغة إلى آخرة فأظهر الأقوال أو أظهر الحجج في المسألة حجة من قال إنه غير ملك وهذا القول صار هو المشهور عند الناس أن إبليس ليس بملك بل هو شيطان رجيم وليس من الملائكة في شيء وصنيعه ليس صنيع المعصومين وإلا نحتاج للتقسيب الملائكة إلى قسمين المعصوم غير المعصوم وأن هناك طائفة يقال لها الجن هؤلاء توالدون وليسوا بمعصومين من الملائكة هذا يحتاج لدليل فالملائكة كلهم معصومون ليس فيهم عاص للله سبحانه وتعالى وهذا إبليس الذي عصى ليس من الملائكة وهذا من أقوى الأدلة على أنه ليس من الملائكة ولو كان منهم ما تجرى عن معصية وهكذا من أظهر الحجج إلا إبليس كان من الجن ففسقه والاستثناء استثناءان استثناء متصل ويكون من الجنس واستثناء مقطع ويكون من غير الجنس وهذا التعريف هو بالنسبة للأغلب وإلا قد يكون خلاف هذا هذا الذي يظهر الله عنه أن إبليس من الجن كما نص الله سبحانه وتعالى ولكن جعله من الملائكة باعتبار أنه كان يتعبد معهم فأطلق عليه اسم الملك وإخراجه من اسم الملائكة باعتبار أنه من الجن كما نص الله إلا إبليس كان من الجن فمن أطلق عليه بأنه من الملائكة باعتبار القرب والشيء إذا اتصل بالشيء ربما أخذ اسمه وأطلق عليه أصفر إذا اتصل به كما هو الحال في من ينتسب إلى بعض القبائل وربما أطلق عليه اسم الغبيلة وصار منهم وهو في الحقيقة ليس منهم وإنما مولى لهم أو إلى آخر لكن لانضمامه والارتباط بهم الشديد وأطلق عليه اسم الغبيلة واصفر الغبيلة وهذا حاصل وإبليس إن دخل أو وصف بهذا الوصف أنه ملك فباعتبار الدنوبي والقرب منه لا باعتبار الحقيقة والأصل فهو في الحقيقة والأصل شيطان من الجن وليس من الملائكة ومن قال بأنه ليس من الملائكة فبلاعتبار الثاني أنه من الجن فعلى هذا يكون ليس هناك خلاف بينهم ليس هناك خلاف إذا ذكرنا باعتبارين. إذا قلنا بهذين الاعتبارين أن وصبه بالملك باعتبار الدنو والتعبد معهم وصبه بأنه من الجن باعتبار الاصل. أنه من الجن من أتم الفائدة مثل هذه من كلام المقيم نحو هذا معنى مريض الأخمسون السكان يريدونه اكتب اسمه كذا سون السكن اكتب الاسم يخرج النر من يأتي لنا القيم رحمه الله رأناه أمس أو أتى به أمس فهذا الذي يظهر أن بعضهم أطلق عليه اسم الملك باعتبار التعبد والقرب والدنوب منهم وهذا حاصل عند العرب والقرآن نزل بلغة العرب والذين قالوا بأنه ليس من ولا يطلق عليه هذا باعتبار أنه من الجن في الأصل فلا يوصب بهذا الوصل وأنه ملك لأنه من الجن باعتبار الأصل فقالوا هذا القول وأولئك أطلقوا عليه الصل وصف الملك باعتبار التعبد معهما الدنو منهم والعرب تستعمل هذا فالإلحاق حاصل والصحيح هو ما تقدم هذا كله في شيء من التكلف أنه ليس من الملائكة وإن كان الجمهور على خلافهنا كأن قول الجمهور عند المتأخرين غير معمول به عند المتأخرين من العلماء كأنهم لم يعرجوا على قول الجمهور وكالإطلاق منهم أن إبنيس من الجن بدليل هذه الآية وليس من الملائكة في شيء إلا باعتبار الدنوب فقط إلا ما هو ملك قال رحمه الله قال مجاهد من ذرية إبليس لاقيس وولهان وهما صاحب الطهارة والصلاة أي الذين أو لذاني وسوسان في الطهارة والصلاة لاقيس ولهان وجاء خنزب يوسس الصلاة الله أعلم هذه إسرائيليات لاقيس ولهان ومسيئة من أسماء الله أعلم بأسماء الشياطين عندنا خنزب وعندنا شيطان وصف شيطان فجاءت تسمية خنزب وأما ولهان وناغيس وهما اللذاني وسوسان في الطهارة والصلاة وجعنا في هذا وتفرغا لهذا الشر فرغهم الرئيس حقهم لهذا البلاء أنت لك وظيفة كذا وأنت لك وظيفة كذا وكل واحد معه وظيفة من هؤلاء الفجر المرده كل واحد موظف في شيء معين حسبنا الله نعم الوكيد وهذا واقع ولا شك أن الشيطان يرسل جنوده لأغراض مختلفة ومن من يرسله للشر هو من اختص بالتفريق من خصه بالتفريق أن يفرق بين الناس ومن هؤلاء الناس الأزواج ويشعل الفتن بين الأمة هذا من أخبثهم وما قال فيه أنت أنت إلا لشدة خبثه ويراه أنه محمود الصنيع لكن هذا من أخبثهم الذي يسعى في التفريق سوى كان من الجن أو من الإنس من أخبث الخلق الشيطان يمتدح هذا وهو مدموم في حقيقة الأمر في شرع الله وهكذا نظيره من بني آدم إن من يصنع صنيع إبليس وهو التحريش والتفريق بين المسلمين هذا خبيث ما فيه خير للمسلمين هذا يقطع الوصال ويشعل الفتن والدماء تراق بسببه قال رحمه الله قال مجاهد من ذرية إبليس لاقيس وولهان وهما صاحب الطهارة والصلاة والهفاف ومر وبه يقنى أبو مر ولد هذا مر من أولاده يقنى به لا إله إلا الله ومر الشيخ رحمه الله فيما يذكر ذلك الله علم نقول صدقك وهو كذوب الشيخ مقبل رحمه الله يذكر أبو الحسن المصري قبل الأختلاط أنهم خرجوا من السباحون في البحر في جهة الحديدة فيما أظن وكان يسأل عن الرجال ومن من سأل عنه قال ما حال أبي مرة داخد دور منه أبي مرة هذا ما فيش حد وقف على أبي مرة هذا راوي راوي الشيطنة ما فيش حد قالوا الشيطان كنيت أبو مرة فما <تصفيق> وقف عليه والشيخ كان من أقوى الناس في الرجال ومن أقوى العلماء علماء العصر في معفل الرجال فحفظ الرجال في صدره رحمه الله له عناية عظيمة بعلم الرجال ويقول كنت أخذ الرجل الواحد أكتبه وحاله وما يتعلق به وضعه في جيبي إذا مشيت بالطريق أحفظ فيه أحفظ في رجل واحد أخذ الرجل وأحفظ فيه وأجعله في جيبي من أجل أن أحفظ هذا الرجل وهكذا إذا رسخ أتى إلى غيره ضعفي ورغف ويحفظ فيه في الطريق وماشي في السيارة إلى آخر ذلك حتى يرتسب في ذهنه ويرسخ في ذهنه وهكذا يحفظ العلم يا أخوان الشخص إذا يريد أن يحفظ فإذا يجعله في جيمة ويحفظها أو حديث يجعله معه وهكذا أيضا الآيات يجعلها معه التي يريد أن يحفظه الآن يجعله أجزاء معينة أو يعني جعلوا بعض الأجزاء خاصة بسورة الكهف إلى آخر ذلك هذا نافع الله هذه طريقته حتى فاق اقراننا في علم الرجال انه كان يعتني بهم جدا جدا وهو تاثر بالشيخ الصومالي رحمه الله فكان يستفيد منه هذه الأسماء الله اعلم بها قال الهفاف ومره وبه يكنى وزلن وزلن قال وزلن بور وهو صاحب الأسواق يا إله إلا الله مختص بالسوق رعو ذب الله من شر هذا الخبيث كل واحد له مهنة وكل واحد في مكان وهذا مو بعيد لا تظنوا أنه بعيد هذا حاصل دليل العام المتقدم أن الشيطان نصب عرشا في الماء ثم يرسل جنوده ذاك في ذاك في البيوت ذاك إلى آخر ذلك ويشتغلون شغل في الناس كل واحد معه وظيفة وزلن بور وهو صاحب الأسواق يزين اللغو والحلف الكادب ومدح السلع وثبر وهو صاحب المصائب يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب والأعور وهو صاحب الزنا ينفق في إحليل الرجل وعجز المرأة ومطوس مطوس كانه شوفه ضبطنا ضبط حبله نظر لنا مطوس أو مطوس ومطوس وهو صاحب الأخبار الكادبة ينقيها في أفواه الناس هذا صاحب أصحاب الكذب الطوس. وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس لا يجدون لها أصلا وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته لم يسلم ولم يذكر اسم الله ولم يذكر اسم الله بصره بالمتاع ما لم يرفع أو يحتبس موضعه فإذا لم يذكر اسم الله وهكذا أيضا لم يعتني بعبادة الله سبحانه وتعالى يذكره المتاع وإذا ذكر اسم الله ربما ينسى هذا معنى والشيطان خبيث وهذا خلاف المعلوم الشخص إذا أراد أن يذكر شيئا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت تقدم عن تفسير الآية واذكر ربك إذا نسيت قيل الاستثناء وقيل إذا نسيت شيئا اذكر الله تذكره بإذن الله سبحانه وتعالى إذا نسيت المنسي اذكر الله بإذن الله تذكره قال وهو الذي إذا دخل لكن الشيطان كما تعلمه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدكم إذا دخل في صلاة جاءه الشيطان وقال اذكر كذا،, اذكر كذا لما لم يكن يذكر قد نسيه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا واذكره بهذه الأشياء التي لا يدري،, يدري أين وضعها وربما يتمنى الوقوف عليها ضائعه ضال عنه أوقات وأيام وإذا به يدخل صلاة والشيطان يقول له ذكر كذا ذكر كذا لماذا لم يكن يذكر وانجعنا بحنيفة رحمه الله أن بعض الناس نسي شيئا فقال له قم صلي ركعتين ولا تذكر شيء من أمور الدنيا هكذا قالنا قم صلي ركعتين ولا تذكر شيء من أمور الدنيا فلما دخل فإذا به يذكر أمور الدنيا يذكر الذي نسيه أول شيء برز الذي نسيه أخا يبكر له بباوة خرج من الصلاة نقام يصلي من أجل يذكر ذاك قال لا تذكر شيء من أمر الدنيا. هو يعرف رحمه الله أنه هذا يصعب عليه فإذا بهي يذكر المنسي فهذا داسم الذي قد فرغ لهذا الشر على ما ذكر مجاهد رحمه الله والتسميات كما سمعت لا تعرج عليها قال وداسم الذي إذا دخل انتبه واحد سميه ولد داسم أو زلمبور أو الى آخر ذلك أو لاقيس هذا كل اسم الجماعة على ما ذكر مجاهد رحمه الله بعضهم يستحسن اسمه وربما يسميه داسم يقول هذا اسم جيد وغريب ويتحرون الغرابة في أبنائهم وصلحهم الله ولو كانت من اسمه الشياطين قال رحمه الله ما لم يرفع ويحتبس موضعه وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه قال الأعمش ربما دخلت البيت ولم أذكر اسم الله ولم أسلم فرأيت مطهرة فقلت ارفعوا هذه وخاصمتهم ثم أذكر اسم الله فأقول داسم داسم وروي عن أبي وروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الوضو شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وساوس الماء وأكثر ما يوسس الشيطان في الطهارة والصلاة يوسس على أولئك المساكين يضحك عليهم والله كثير من الناس ضحك عليه الشيطان في الطهارة والصلاة يبقى في الحمام ها توضعت ولا ما توضعت اقتسلت ولا ما اقتسلت عوذوا بالله من هذه الحياة هذه حياة متعبة والله وهذا ضعف أمام هذا الخبيث ينبغل الشخص أن يتقوى أمامه وأن لا يعرج عليه على وساوسة توضعت ولا ما توضعت قد توضات مالك لك دخل بهذا كما قيل عن بعض السلف أنه جاءه الشيطان وقد توضه أكمل وضوء قال نعم بقي اليد هذه ما غسلتها يدك ما غسلتها شوف انتبه قال يأتني بشاهدي عدل على أني ما غسلت يدي رجال والله ما بعض الناس ولله أنه مسكين أمام الشيطان ضعيف يوسس عليه ويدخل من باب الطهارة ومن باب الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ولم يرى بعده أن تكبيرة الإحرام قد انعقدت الله أكبر الله أكبر, أكبر. حياته الله أكبر الله أكبر تعب نفسه شوش على الذين في جانبه كان في سلة جماعة وهكذا في الوضوء وهكذا في القسن أخبرنا عن بعض النساء تدخل من الساعة الرابعة أو بعد الفجر وتخرج الساعة السادسة أو السابعة من الحمام لا إله إلا الله وترى نفسها ما اغتسلت لا زالت وتغتسل تدخل وتحبس في الحمام حتى تتأكد أنها قد اغتسلت وتخرج بعد ذلك وهكذا في تكبير الله أكبر الله أكبر ثم تصرخ صرخه كبيرة حتى ترى ان قد اتت بيش تكبيره الاحرام الله اكبر خلاص بها لا حول ولا قوه الا بالله العذاب والله انه عذاب انتبه يا طالب العلم يدخل عليك الشيطان هذا الشيطان كاين ضعيف ولكن ضعفنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى تقوى علينا والا ما هو شيء امام المؤمن قد كان يفير بن عمر يسلك فج غير فج عمر وان من باب او الصديق ومن باب او للصديق رضي الله تعالى عنه فكان يفر منهم الشيطان ولا يدنو منهم لعلمه اليقيني ان هؤلاء ليسوا من صيده وليسوا من رجاله ولا ممن يلبس عليهم أو يستخدمهم وبعضهم ربما يطلب علم وعنده له هذه وش فايده طلب العلم والشيطان يركب عليه ويوسوس عليكم مثل هذه الوساوس هي هذا ضعف أمام هذا المجرب ونسى الله ليقوينا عليه هو هو سهل خبيث وله طرق أساليب ولكن استعنبا لا على الشيطان وعلى غيره من أعوانه سيعينك الله سبحانه وتعالى قال وروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الوضو شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وساوس الماء این اونه سبحانه اللہ